فلما تلاقينا على صفح رامات وجدت بنانا العميرية أحمارا فقلت خضب تلكف بعد فراقنا وقالت ما عات الله ذلك ما جارا ولكنني ولكنني لما رايتك رحيلا بكيت دمعا حتى بللت به الثرى فمسحت باطراف البنان مدامعي فصارت خطابا لكم في ترى I mean